و آلیم الله انني اخاف الله بالعالم اني اريد ان تجو ابي سوى اسمك فتكون من اصحابنا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّكَ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ كَافِرُونَ اسعون فی الأراضی بس فاعلموا أن الله أخور رحيم يا أيها الذين آمنوا ابتقوا الله وابتقوا إليه الوسير وَلَا